بسم الله الرحمن الرحيم قاسم المؤمنين <تصفيق> الذين يقيمون الصلاة الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زُيِّنَ لَهُمُ الْأَمَلُ وَكَذَّبُوا بِالْحَقِّ فَمَا وَإِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ قُرْبٍ أَمْ يُلْقَى لَدُنْ حَكِيمٍ عليم بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون <تصفيق> فلعنوا Amen. Um. وَكَفَى لَنَا مَا رَأَيْنَاكَ نَجَّاكَ مِنْ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 في جيبك تخرج بل